باد شريف بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم إنا نقدم إليك بين يدي كل نفس ونحظة ونحظة وخطرة وطرف يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء وهو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله بعدد ذلك كله وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وإلهكم إله واعد الله إله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 وَسَيَأْكُرُ سِيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ عِفْقُ الْمَاءِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أكبر، اللَّهُ أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله العمل يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعالي لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما ولا موضي لما منعت ولا رات لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، آمنتُ بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، وأمنتُ برسول الله وبما جاء من عند رسول الله على مراد رسول الله. وتبرأت عن جهد الله وعن جهد رسول الله والإلحاد في كلام الله وكلام رسول الله وتبرأتم ممن تبرأ منهم من اليهود والنصارى والمشركين الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام وجعلنا من أمة محمد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حققنا بحقائق الإسلام اللهم حققنا بحقائق الإيمان اللهم حققنا بحقائق حرفان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأم وعلى آله وصعفه وسلم تسليما كفيرا وصن على جميع الأمبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا نجي الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا عبيدة الله. والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلى الله عليك ورضي الله عن ذوي قدر جليل نبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه فضوان الله عليهم أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأظيم Estau fi Allah el azim ladhi la ilaha الحي القيوم واتوب إليه أستغفر الله من جميع ما كان الله قولا وفعلا وخاطرا وناظرا واتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب أذنبته عمدا وخطا سرا وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم وأنت تعلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين ولا تجعل صباحنا صباح الطالعين ومسأنا مساء طائعين اللهم إني أسألك خير الصباح وخير المساء وخير القطع والقدم وخير ما جرّ به القلم أعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القطع والقدم وشر ما جرّ به القلم وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا وليستابنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصأنا بالدعاء من أحبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات وصل بجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصل بجلالك على سيدنا محمد وعاله وصحبه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين